بسم الله وعندك يا أخي ما هو تعريف العطف دغة الرجوع إلى الشيء بعد أن عنه عطفت من المسجد إلى داري بعد أداء صلاتي حي رجعت إلى البيت أو رجعت من المسجد إلى البيت بعد أداء الصلاة وفي الصلاة لك مقسام قسم. إلى قسمين عطف بيان وعطف نسق فما هو تعريف عطف البيان هو التابع الجامع الجامد الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات جاء زيد أبو عبد الله فهذا عطف بيان تابع لما لمتبوعه كما ترى وموضح له تابع له في الإعراب وموضح له لأنه بعد معرفة فإذا وقع بعد معرفة فأفاد التوضيح وإذا وقع بعد نكر فأفاد التخصيص من ماء صديد خصص الماء وكذلك شجره بارك زيتونة خصصت شجرة وخصصت شجرة هذه زيتونة نعم نعم عندك عطف النسق ما هو عطف النسق نعم والذي يتوسط بينه والتابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة أحسنت إلى كم أقسام تنقسم الحروف هذه إلى قسمين القسم الأول يفيد التشريك في الإعراب وفي الحكم يفيد التشريك في الإعراب وفي الحكم وهو ستة أحرف أو سبعة أحرف بإضافة أما اذكرها نعم الوا والفا وثم وأو وأم وحتى وإما أحسن فهذه ستة أو سبعة أحرف تفيد التشريك في الإعراب جاء زيد وعمر جاء زيد فعمر جاء زيد ثم عمر كما ترى تفيد التشريك في الإعراب الأول مرفوع الثاني مرفوع هذا الحكم جميع الحروف وتفيد أيضا التشريك في الحكم أي أنها تثبت لما بعدها ما ثبت لما قبلها تثبت لما بعدها ما ثبت لما قبلها فهي تفيد هذا جاء زيد وعمر أثبتت المجيء لعمر كما ثبت لزيد جاء زيد وعمر أثبتت الحكم وهو المجيء لزيد الذي ثبت أو لعمر الذي ثبت لزيد وهكذا في ثم وفي الفاء إلى آخره فهي تفيد ما ذكر التشريك في الإعراب والتشريك في الحكم ومعنى التشريك في الحكم هو ما تقدم أنها تثبت المعطوف حكم المعطوف عليه عندك يا أخي جاء زيد أبو عبد الله وجاء أبو عبد الله زيد هل بينهما فرق؟ جاء زيدٌ أبو عبد الله وجاء أبو عبد الله زيد ما بينهما فرق؟ عطف بيان قدمت الاسم أو قدمت الكنية جاء زيد أبو عبد الله أو جاء أبو عبد الله زيد كله بمعنى واحد وهو من باب عطف البيان أو البدل على مسأته والمصنف لم يذكر عطف البيان لعله استغنى بي عند ذكره بذكر إيش؟ البدل. لعله استغنى عند بذكر البدل، لأن كل بدل كل من كل عطف بيان أو كل عطف بيان يصلح أن يعرب بدلاً. كل عطف بيان يصلح أن يعرب بدلاً. لذلك لم يذكره استغناءاً عن ذكره بذكر البدل. فاقتصر في الذكري على عطف النسق فقط ولم يذكر عطف البيان. والقسم الثاني ما ماذا يفيد التشريك في الإعراب فقط القسم الثاني يفيد التشريك في الإعراب أما في الحكم فلا يفيده كما سيأتي قال رحمه الله باب العطف وحروف العطف عشرة وهي الوا والفا وثم وأو وأم وإما عندكم صحنا ما عنده النصفة إما هم؟ عندكم وام وام وينعم صاب وام تزاد وهي عشرة لأنه يقول حروف العطف عشرة سقطت عندنا من نسخة هذه وام بعد ام ذكرها قال وثم وأو وام وام وام وهذه كلها الحروف الى هنا الى اما تفيد التشريك في الحكم والاعراب ولكن وبل ولا وهذه تفيد التشريك في الاعراب فقط أما الحكم فلا قال ولكن وبل ولا وحتى تضم إلى ما تقدم من حيث المذكور تبيد التشريك في الحكم الاعراب. قال وحتى في بعض المواضع فإن عطفت بها على مرفوع رفعتها أو على منصوب نصبتها أو على مخفوض خفطت أو على مجلسهم جزمت تقول قام زيد وعمر ورأيت زيد وعمر ومررت بزيد وعمر وزيد لم يقم ولم يقعد هنا الصواف التمثيل كان زيد لم يقم ويقعد بإبعاد لما لما هذا هو الصواف التمثيل لكن نصنف ذكره وفي بعض النسخ هذا المثال ما هو موجود وزيد لم يقم ولم يقعد في بعضها ليس موجودا لكن لا بأس أن يذكر عندنا هنا ثابت لكن يمثل على الصحيح هكذا زيد لم يقوم ويقعد من أجل العطف وأما ولم يقعد فالجزم هنا بلم وليس لأجل العطف وليس لأجل العطف لكن من غيره يكون واضح التمثيل به واضح التمثيل به زيد لم يقوم ويقعد تقدم معنى الكلام على شيء مما يتعلق بعطف النسب، وذكر حروفه وأنها عشرة وذكرنا أيضا كذلك تقسيم هذه الحروف من حيث الإفادة فمنها ما يفيد التشريك من حكم الإعراب ومنها ما يفيد التشريك في الإعراب دون دون الحكم وذكر رحمه الله حكم المعطوف بها ذكر حكم المعطوف بها فقال إن عطفت على مرفوع رفعت إن عطفت على مرفوع رفعت وهذا في جميع حروف العطف جاء زيد وعمر عطفت على مرفوع فيجب رفع المعطوف يجب رفع المعطوف ولا يجوز التخالف في العطف التخالف في العطف ممنوع كما أن التخالف في النعت وفي البدل وفي التوكيد ممنوعا كذلك أيضا التخالف في العطف ممنوع ولا يقال جاء زيد وعمر جاء زيد وعمر هذا خطأ أو جاء زيد ثم عمرا جاء زيد ثم عمرا هذا لحن لأنك خالفت بين إيش المتعاطفين ويجب التوافق بينهما في الإعراب ولا يجوز التخالف فالمخالفة الثانية الأول في الإعراب لحن فلا يصلح هذا والمصنف يقول إن عطفت بها على مرفوع رفعت جاء زيد وعمر وإن عطفت بها على منصوب المعطوف عليه منصوب نصبت فقلت رأيت زيدا وعمرا ولا يصلح وعمر هنا رأيت زيدا وعمر أو رأيت زيدا وعمر هذا لحن لأنك عطفت منصوب فلا بد من التوافق في الإعراب وكذلك أيضا إذا عطفت على مخفوض مررت بزيد وعمر وأيضا إذا عطفت على مجزوم جزمت هذا في الأفعال الأخير هذا الأخير في الأفعال إذا عطفت على مجزوم جزمته وأيضا في الرفع إذا عطفت على مرفوع رفعت في الأفعال زيد يقوم ويقعد أو نعم زيد يقوم ويقعد أيضا زيد لن يقوم ويقعد تعطف عليه منصوب مثله في الأفعال النصب والرفع والجزم ويتخلف الجر وفي الأسماء الرفع والنصب والجر ويتخلف الجزم كما تقدم معكم فهذا الذي ذكره في الأخير رحمه الله بيان لحكم المعطوف فحكمه ما ذكر فهذا الحكم يحفظ لأهميته أنه لا بد من توافق في الإعراب بين المعطوف والمعطوف عليه رفعا ونصبا وجرا وجزما أما بالنسبة وبدأ من حروف العطف قبل ذلك بالواو لأنها أم الباب وكذلك اقتصر في التمثيل عليها لأجل ما ذكر ولم يذكر في التمثيل غيرها قام زيد وعمر رأيت زيدا وعمرا مرت بزيد وعمر وزيد لم يقم ولم يقعد إشارة إلى أن الواو هذه أم الباب فلذلك بدأ بها واقتصر في التمثيل عليها إشارة لما ذكر أنها أم حروف العطف الواو أما بالنسبة لمعاني حروف العطف فلم يذكر شيئا من معانيها رحمه الله لم يذكر شيئا من معاني حروف العطف فلا بأس أن يذكر شيء من ذلك فالواو التي هي أم الباب تفيد مطلق الجمع في لغة العرب الواو التي هي أم الباب للعطف هذه تفيد مطلق الجمع أي أنها لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا هذا معنى مطلق الجمع بين المتعاطفين في الحكم فقط الواو تفيد مطلق الجمع بين المتعاطفين من غير إفادة ترتيب ولا تعقيب بخلاف ثم والفاء سيأتي الكلام عليهما فإنه يفيدان الترتيب على ما سيأتي أما الواو فهي لمطلق الجمع تجمع بين المتعاطفين فقط وليس من شأنها ترتيب ولا تعقيب فإذا قلت جاء زيد وعمر فهذه الواو فائدة هذه فقط أنها تجمع بين المتعاطفين في الحكم جاء زيد وعمر وأما بالنسبة للترتيب والتعقيب هذا ليس من خصائصها فقولك جاء زيد وعمر محتمل أن زيد جاء قبل عمر وأن عمرا جاء قبل قبل زيد وأنهما جاءا معا وأنهما جاءا معا فليس فات من ذلك الترتيب لأن الواف نغة العرب لمطلق الجمع تجمع بين المتعاطفين في الحكم فقط وأما الترتيب والتعقيب فليس من شأنها وإنما من شأن الفاء وثم على ما سيأتي إن شاء الله فإذا إذا قال الشخص جاء زيد وعمر ماذا يستفهد من ذلك؟ إذا قال الشخص جاء زيد وعمر هل تستفيد أن زيدا لأنه ذكر في اللفظ قبل عمر جاء؟ لا ما استفيد هذا ولا استفيد أن عمر بعده يشعر بعد زين وإنما السيفد أنها فادت إش مطلق الجمع في الحكم فقط جمعت بين المتعاطفين في المجين أما الترتيب فنا هذا واضح فقد يعطب بها اللاحق على السابق ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم فهنا عطفت اللاحق على إش على السابق في الإرسال أول من أرسل من نوح ثم بعد ذلك هنا في هذه الآية إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقد يعطب بها اللاحق على السابق في الحكم كما في هذه الآية وقد يعطب بها السابق على اللاحق وقد يعطب بها السابق على اللاحق على عكس ذلك تماما ويملون الله بقوله ولقد أُوحى إليك وإلى الذين من قبلك ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك فمن المتقدم ومن المتأخر الآن في الحكم الذين من قبلك صح والآن عطف بها الم المتقدم على إيش على المتأخر لأن ما يتفيد الترتيب فالواو لمطلق الجمع فقد يعطف بها السابق على إيش قد يعطف بها اللاحق المتأخر على على المتقدم مثل قول تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيما فإبراهيم في الإرسال متأخر على من؟ على نوح ليس كذلك وقد يعكس الأمر فيعطب بها من هو متقدم في الحكم من هو متقدم في الحكم على متأخر في الحكم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك من المتقدم في الإحاء إليه؟ من الأنبياء الذين قبل النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام إيش متأخر، فعطف بها الان المتقدم في الحكم على إيش على المتاخر وهذا جائز بالواو ولا يجوز في غيرها جائز بالواو ولا يجوز في غيره من حروف العطف إلا حتى يجوز فيها ذلك وقد يعطف بها المتقارنين في الحكم، قد يعطف بها المتقارنين أو يعطف بها المتقارناني في الحكم مثل قول تعالى واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل كلاهما يعمل مع بعض فهنا عطف بها متقارنان في الحكم وهي قول سبحانه وتعالى واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل هل عطف بها متقدما المتاخر او على المتقدم لا عطف بها متقارنان في الحكم كلاهما يعمل ويرفع مع بعض, بعض. فهذه عطف بها ما سمعتها وأيضاً من ذلك فإن جئناه وأصحاب السفينة فإن جئناه وأصحاب السفينة ماذا تفيد الأولان؟ تفيد أنهما في النجاة كان في وقت في وقت واحد. فالحاصل لأن الواو لمطلق الجمع هذا حفظوه ما معنى مطلق الجمع؟ أين مطلق الجمع بين المتعاطفين في الحكم؟ تجمع بين المتعاطفين في الحكم فلا تفيد ترتيبا ولا إيش؟ ولا تعقيباً. ماتوا فيه ترتيبا ولا تعقيبا فقد يعطب بها المتأخر على المتقدم في الحكم وقد يعطب بها المتقدم السابق على عليه على المتأخر وقد يعطب بها المتقارنان الذين في وقت واحد حصل منهم هذا الشيء وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل فأنجيناه وأصحاب السفينة نجات نجاتهم كانت في وقت واحد هذا واضح بالنسبة للواو هذا باختصار في الواو أنها لمطلق الجمع تجمع بين المتعاطفين في الحكم، فإذا إذا قال لك أخوك جاء زيد وعمر لا تستفيد الترتيب منها أن زيد قبل عمر ما تستفيد من هذا لأنك درست في النحو أن الواو لمطلق الجمع إلا إذا كانت هناك قرية نعم إذا كانت هناك قرية جاء زيد وعمر بعده جاء زيد وعمر بعده هنا تعلم أن زيدا في المجيء قبل من قبل عام. أما أنه يطلق جاء زيد وعمر فأنت باعتبار ما درست من كتب النحو تستفيد إيش؟ أن حصل منهم مجيء لكن ما تدري من المتقدم من من المتأخر؟ هذا واضح. وأما بالنسبة للفاء وهي بعدها بالذكر هنا فهي للترتيب والتعقيب. الفاء في لغة العرب تفيد الترتيب والتعقيب. معنى الترتيب أن الثاني بعد الأول. هذا معنى الترتيب. أن الثاني بعد الأول ومعنى التعقيب أنه بعده بلا مهلة هذا معنى عقيب الشيء أي جاء بعده مباشرة جاء بعده مباشرة بلا مهلة كبيرة بينهما هذا معنى الفاء في لغة العرب تفيد الترتيب والتعقيب ما معنى الترتيب أي أن الثاني جاء أو حصل من الحكم بعد بعد الأول ما معنى التعقيب أي أنه عقيبه, أي أنه عقيبة بلا غ escreلم بلا مهلا مباشرة جاء بعده مثال ذلك حتى يتضح المقال جاء زيد فعمر جاء زيد فعمر ماذا تستفيد من الفاء هنا الآن أنت درست هذا الحكم أو المعنى للفاء فإذا قال لك أخوك جاء زيد فعمر يفهم النحو أخوك فقال لك جاء زيد فعمر ماذا تستفيد يا آدم تمام المجيلك ماذا تستفيد من العطف هذا من الفاء جاء زيد فعمر ما تستفيد من الفاء الترتيب أحسنت أن عمرا بعد من بعد زيد في المجيء وتستفيد أيضا شيئا آخر أنه عقيبه بلا مهلة مباشر بينه من حصلت مهلة فهي يسيرة جدا هذا بالنسبة للفاء قال وثم ثم تفيد الترتيب والتراخي هذا معنى ثم تفيد الترتيب والتراخي الترتيب معلوم، والتراخي أن الثاني بعد الأول وبينهما مهلة. أن الثاني بعد الأول وبينهما مهلة. جاء زيد ثم عمر. جاء زيد ثم عمر. ايش تستفيد؟ ان عمرا بعد من في المجيء بعد زيد وبينهما إيش تراخن أي مهلة؟ بينهما مهلة. حصل مجيم زيد ثم بعده بعد فترة جاء من. جاء عمر لأنه ثم في لغة العرب تفيد ذلك أماته فأقبر ثم إذا شاء أنشرا انظر للتعبير القرآني أماته فأقبر لإقبار بعد بعد الإماتة فلذلك جاء بالفاء جاء بالفاء فلما كان النشور متأخر قال الله بعد ذلك ثم إذا شاء أنشرا لأن النشور في تراخي بعد الإقبار بفترة طويلة لكن لما كان الإقبار بعد الإماتة قال أماته فأقبرا ثم إذا شاء أنشروا واضح فالفات تفيد الترتيب والتعقيب وثم تفيد الترتيب وايش والتراخي هذا واضح طيب هو أو أو للتخير والإباحة أو الإباحة أو تفيد التخير والإباحة بعد الطلب إذا وقعت بعد أمر بعد طلب مثلا فهي للتخير أو الإباحة مثال ذلك تزوج هندا أو اختها تزوج هندا أو اختها فماذا تفيد الآن الواو تفيد التخيير نعيد أو من معانيها في لغة العرب إذا وقعت بعد الطلب أو من معانيها بعد من معانيها في لغة العرب إذا وقعت بعد الطلب تفيد إما التخيير أو الإباحة إما التخير أو الإباحة. مثال التخير تزوج هندن أو أختها. تزوج هندن أو أختها. مثال الإباحة أدرس الفقه أو النحو. أدرس الفقه أو النحو. قد يقول غائِن ما هو الفرق بينهما؟ بين التخير وبين الإباحة؟ يقال التخير لا يجوز الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم. ما يصلح تجمع بينهما تزوج هندا أو أختها ما يجوز لك أن تجمع بين هند وبين الأخت في الزواج لأن النساء صلى منها عن ذلك وربنا سبحانه وتعالى كذلك لا عن ذلك لا يجمع بين الأختين فهذه ليش الآن هذه للتخير والإباحة أدرس الفقه أو النحو يجوز الجمع بين بين العلمين هذين في الدراسة مع بعض في وقت واحد أليس كذلك فهنا إذن للإباحة فأو إذا وقعت بعد الطلب إما أن تفيد التخير مثل ما سمعت تزوج هندا أو اختها وهذا للتخير وإما أن تفيد الإباحة ودرس النحو أو الفقهة وما هو الفرق بين التخير و التخير لا يجوز الجمع بين المتعاطفين في وقت واحد تجمع بينهما في وقت واحد تزوج هندا أو اختها تزوج الاثنتين في وقت واحد هذا لا يصلح وإنما أنت مخير بين هذا أو إيش أو هذا خذ من مالي درهماً أو ديناراً خذ من مالي درهماً أو دينارا هذه للتخير أنا خيّرتك إما أن تأخذ هذا أو, أو هذا ولا تجمع بين الدراهم وبين وبين الدينارين وتأخذها خذ من مالي درهماً أو دينارا خذ من كتب كتاب الفقه او كتاب النحو خذ من كتب كتاب الفقه او كتاب النحو هذه للتخيلة لأنه ما يصلح لك هنا ما, ما يريد التجمع بينهما وإنما يريدك أن تتخير بين هذا أو أيش أو هذا إما تأخذ هذا أو هذا والإباحة يجوز الجمع معها يجوز الجمع معها مثل ما سمعت ادرس النحو أو أو الفقهة فلك أن تجمع بين الفنين ولك أن تفرد ولك أن تفرد فتبدأ بهذا ثم بعد فترة تدرس العلم الآخر فلك الجمع ولك أيش الإفراد في الإباحة وأما في التخيير فليس لك الجمع بل يتعين الإفراد ولا لا يصلح الجمع أبدا تجمع بين الأمرين متعاطفين هذا واضح في أو طيب ننتقل إلى أم أم من معانيها في لغة العرب لطلب التعيين بعد همزة الاستفهام هذا معنى أم في لغة العرب أو من معانيها في لغة العرب أنها لطلب التعيين بعد همزة الاستفهام، أعندك زيد أم عمرو؟ أعندك زيد أم عمرو؟ أو أزيد عندك أم عمرو؟ ماذا استفيد من أم هنا؟ طلب التعيين، فهو يسألكن أعندك زيد أم عمرو؟ فماذا تجيب الآن؟ تقول لا نعم أو لا؟ ما يصلح هذا الجواب نعم أو لا؟ وإنما يريد منك أن تعين، فتقول له عندي زيد أو عندي من؟ أو عندي عمر، لأن أم في اللغة العرب لطلب التعيين بعد همزت الاستفهام التي مثلها في المعنى. عندك زيد أم عمر؟ فتجيب له بالتعيين، فتقول عندي زيد أو عندي من أو عندي عمر لحسمه موجود عندك. هذا واضح. فأم هذا هو معناها المقصود هنا لطلب التعيين بعد همزت الاستفهام عندك زيد أم عمر؟ طيب بقي معنى إما إما تفيد ما تفيده الواو بعد الطلب، إما تفيد ما تفيده الواو بعد الطلب، ما هو الذي تفيده الواو بعد الطلب؟ ما, ما بعد نعم، إما تفيد ما تفيده أو بعد الطلب، إما تفيد ما تفيده أو بعد الطلب، ما هو الذي تفيده أو بعد الطلب؟ التخير أو أو الإباحة، ويشترط فيها أن تسبق بمثلها. يشترط في العطف بها أن تسبق بمثلها مثال التخير تزوج إما هند وإما أختها تزوج إما هند وإما أختها هذا التخير مثال الإباحة نفس المثال المتقدم أدرس إما النحو وإما الفقهاء أدرس إما النحو وإما الفقه فإما هنا تفيد إما التخير أو إيش أو الإباحة والتخير لا يجوز الجمع معه والإباحة يجوز الجمع معها هذا واضح فهذا هو معنى أما أو معنى إما سأقولت أما وإما يصلح هذا وهذا معناها ما ذكر لك للتخير أو لإباحة إذا وقعت بعد إذا وقعت بعد إيش بعد طلب تزوج قدرس هذا كله طلب فإذا وقعت بعد طلب أفادت إما التخير وإما الإباحة ويشترك فيها أن تسبق بمثلها كما ترى في المثال تزوج إما لابد أن تقدم واحدة قبلها مثلها نظيرها وتقول تزوج إما هندا وإما أختها أما إما الأولى فهي ليست عاطفة باتفاق ما هي عاطفة وإنما إذا عربت تقول حرف تفصيل إذا عربت إما الأولى تقول فيها حرف تفصيل فقط ما هي عاطفة ولا أحد يقول بأنها عاطفة وإنما يقولون فيها إذا قيل لك يعرب أو أعرب تزوج إما هند وإما أختها فتقول إما الأولى حرف تفصيل لا محل لهم لعراة وإما الثاني حرف إيش حرف عطف والواو زائدة التي قبلها إما هذه تزوج إما هند وإما أختها يأتى بواو قبلها تزوج إما هند وإما أختها هذه الواو زائدة وإما الثانية هي حرف إيش حرف عطف هذا واضح فمن أعرب إذن هذا المثال لأجل تقريره تزوج إما هندا وإما أختها تزوج في الأمر نعم مبني على السكون أحسنت والفاعل ضمير مستتر. يلا طيب تقديره أنت وإما حرف تفصيل الأولى لا محل لها من الإعراب نعم وهندا مفعول به لتزوج منصوب على النصب الفتح الظاهر على آخره والواو زائدة إذا قلت بأن إما عاطفة الواو زائدة وإما حرف عطف أحسنت وأختها معطوف على أحسنته وماذا أفادت إما هذه التخير أحسنته ومثال الإباحة قدرس إما الفقه وإما وإما النحوة هذا واضح جاء الوقت يا أخوان إلهنا سبحانه الله وحمدك لا إلهنا نساء الله